ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقه مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سبع طرائق وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَا في الظَّمْأَ فَأَخْرَجْنَا على ذهاب به لقادرون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 ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة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 فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَعَلَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا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 فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون فيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون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 ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله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 ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون فَإِذَا كَانَتْ آيَاتِي تُتلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنقَصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَبِّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به جنن بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ومن تسألهم خرجا رَبِّكَ ربك خير وهو خير الرازقين وإنك إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد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 قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوث لقد اويدنا نحن وآباؤنا هذا من قابل ان هذا الا اساطير الاولين قل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 عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ قُل رَّبِّ مَا يُوعَدُونَ ۚ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيَك مَا نَعِدُهُم لَقَادِرُونَ إدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَة نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْهَا مَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَيِّ يَحْضُرُونَ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 برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 فَإِنْ عُدَّنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ لَخَسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَأُفْرِ لَنَا وَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَّاحِمِينَ فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون قال كم لبثتم في years have سنين؟ قالوا لبثنا يوما earth? بعض يوم We العادين قال in a day or a day, so ask افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم وَمَن يَدَعُ مَع اللَّهِ إلَهًا أَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُرْرَبِّ فِرْ وَرْحَمْ وَأَنْ تخير الرحيمين قدمت لكم هذه الماده من موقع روائع التلاوات